Allah'a emanet Ta şarmille o kullu namir şey kimin o şey Via le braso viscera كل مل عنده مشروع، كل مل دكاني وكلهم الله بعجله لإله مربيني جسر اللي مقطع مرة بينقطع مرة تاني أهلي بمحلي من كفى المسرحية.